اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد عهد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 شجرة خلد وملك لا يبلى فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض قال كذلك أتتك آياتنا فانسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب أشرت أشد وأبقى، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا الْقَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَزَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون أسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آما اطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينك الى ما متاعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره حيه الدنيا نفت لهم فيه وارزق وأمر أهلك بالصلاة واستبر على النار لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا في ولو أننا أهنكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أنت قل كل متربي صوب فتربي صوب فستعلمون من أصحاب الصراط السوي وملا التدا الله الله